ثلاثة عشر استمع إلى الجمل وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور أنا أكتب أنا أذهب أنا أجلس أنا ألعب أنا أقرأ